اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله اكبر الله اكبر المخصص المتصل والمنفصل ان تخصيص العام على نحوين الأول أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله ويسمى المخصص المتصل فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم وتلحق به بل هي منه القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدال على إرادة الخصوص على وجه يصح تأويذ المتكلم عليها في بيان مراده انتهينا بالأمس من بيان أن العموم له أدوات تختص به كما للخصوص أيضا أدوات تختص به ثم وصلنا إلى هذا البطل ما الفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل قلنا بالأمن المخصص المتصل هو ما يأتي مع الكلام كأن يقول القائل أكرم العلماء إلا الفاسقين منهم تصدق على الفقراء إلا الفاسقين منهم إذا كان المخصص متصلا أو ملقا مع الكلام العام في سياق واحد في كلام واحد ذاك المخصص يسمى المخصص المتصل اما المخصص المنفصل فهو ان ياتي العام اولا ثم بعد ذلك بزمان اقل او اكثر ياتي المخصص في كلام اخر فمثلا نفس هذا المثال نقول أكرم العلماء ثم بعد مدة نفس المتكلم يأتي ويقول لا تكرم الفاتحين منهم بالنسبة إلى المخصص المتصل قلنا هو الملقى هو الملقى مع العام في كلام واحد اما المنفصل فلا يلقى الكلام العام اولا ثم في زمان اخر يلقى الكلام الخاص الكلام الخاص يعني المخصص المنفصل قد ياتي قبل العام السلام عليكم وقد ياتي بعد العام مثلا قد يكون المتكلم اولا قد يقول المتكلم أولا لا تكرم الفستاقة من العلماء فيقدم الخاص المنفصل على العام يقول أولا لا تكرم الفستاق من العلماء ثم يأتي بالعام يقول أكرم العلماء أو بالعكس أحيانا يقدم العام ثم يأتي بالخاص المنفصل يقول اكرم أو تصدق على الفقراء ثم بعد مدة يقول ولا تتصدق على الفاسقين منهم لا فرق لا فرق بين تقديم العام على الخاص المنفصل أو بالعكس تقديم الخاص المنفصل على العام الحال واحد المهم عندنا مخصص متصل ومخصص منفصل قلنا بالأمس قلنا بالأمس لا فرق بينهما لا فرق بينهما إذا جاء الخاص المتصل أو المنفصل يشتركان في عدم انعقاد الظهور للعام لا فرقة من هذه الناحية كلاهما يكثر ظهور العام في العموم كلاهما يكثر ظهور العام يعني إذا جاء المخصص المتصل أو المنفصل لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص هذا واضح إذا جاء الخاص المتصل أو المنفصل لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدى الخاص إذا قلنا أسلم العلماء إلا الفاسقين تصدق على الفقراء إلا الفاسقين العام ينعقد له ظهور فيما عدى الخاص يعني في الباقي بعد التخصيص إذا فرضنا أن الفقراء مئة وقلنا هكذا تصدق على الفقراء إلا الفاسقين وكان الفاسقون منهم عشرة فالعام بعد التخصيص ينعقد له ظهور فيما عدا الخاف يعني في التسعين الباقي هذا معناه بعد في التسعين الباقي العام بعد التخصيص لا ينعقد له ظهور إلا في ما عدا الخاص سواء كان الخاص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا نعم يفترقان في هذه الناحية يفترقان في زمان الانعقاد في زمان انعقاد الظهور للعام في ما عدا الخاص في المستصل العام ينعقد له ظهور فيما عدا الخاص من أول الكلام لأن الخاص المستصل ألقي مع العام قلنا تصدق على الفقراء إلا الفساقة منهم فالعام ينعقد له ظهور فيما عدا الخاص اتداء من أول الكلام أما الخاص المنفصل أما الخاص المنفصل فإذا جاء العام مؤولين ثم بعد مدة من الزمان جاء الخاص المنفصل فإذا جاء العام ينعقد له ظهور في العموم بعد هنا ما أكو معد الخاص ما دام المنفصل لم يأتي بعد فالعام ينعقد له ظهور في العموم فإذا كان عندنا مئة فقير وقلنا هكذا تصدق على الفقراء والفقراء مئة العام هنا قبل مجيء الخاص المنفصل العام هنا ينعقد له ظهور في كل الفقراء فإذا العام انعقد له ظهور في العموم لكن بعد زمان اذا جاء المخصص المنفصل ينكسر ظهور العام في العموم ويبقى له ظهور فقط وفقط فيما عدا الخاص اذا الفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل في زمان عقاد في زمان عقاد ظهور العام فيما عدتها في المستقبل ابتداء وأولا أما في المنفصل فبعد مجيء بعد مجيء المخصص المنفصل إذا جاء المخصص المنفصل يكون عندنا تعارض بين قولنا أكرم العلماء هذا من جهة وبين قولنا لا تكرم الفساق يصير تعارض لأن أولا قلنا أكرم العلماء ثم سكتنا وبعد مدة ذهب المتكلم ورجع مرة ثانية وقال لا تكرم أو لا تتصدق على الفساق من الفقراء فيصير تعارض بين الكلامين في المستقل بعد تعارض ما موجود في المستقل تصدق على الفقراء إلا الفساق تعارض ما موجود كلام واحد أما في المنفصل يحدث عندنا نوع من التعارض تصدق على الفقراء ثم بعد قليل يأتي ويقول لا تتصدق على الفقراء عفوا على الفساق من الفقراء فيحصل نوع من التعارض اذا صار تعارض قالوا نقدب الخاص عن العام لماذا لاحد سببين اما لان الخاص اقوى ظهورا العام ظاهر في العمود والخاص ظاهر في الخصوص لكن ظهور الخاص اقوى اما هكذا او قالوا لا لان العام ظاهر في العموم بينما الخاص نص وليس ظاهر واذا تعارض الظاهر مع النص يقدم النص على الظاهر لان الظاهر يحتمل الخلاف بينما النص لا يحتمل الخلاف وما لا يحتمل الخلاف اقوى من ما يحتمل الخلاف هذا واضح دا. هذا كله قلناه بالآن ثم قلنا والسر في تقديم الخاص على العام هو هذا السر ان اهل المحاوره في حواراتهم مع بعضهم البعض في الكلام يقولون هكذا لا ينعقد للكلام ظهور في معناه الا إذا انقطع السلام أو انقطع المتكلم عن السلام عرفه وإلا ما دام المتكلم لم ينقطع كلامه فلا ينعقد للكلام ظهوره لماذا؟ لاحتمال لاحتمال أن يلتخ ما قاله ثابتا لاحتمال أن يأتي بقرينه أن يأتي بضميمة تصرف الكلام السابق عن ظهوره في معناه الأول فمثلا يتكلم الإنسان يقول أشهد أن لا إله هذا الكلام له معنى ظاهر في معنى أشهد أن لا إله هذا الكلام معناه أن المتكلم ينكر وجود أي إله هذا واضح بعض لكن إذا أكمل وقال إلا الله هذا إلا الله غير المعنى الأول صرف المعنى الأول قول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان بعد عام هذا هذا عام هذا حكم عام يتضح من الآية أن معنى الكلام ان جميع الناس في فخ هذا واضح بعض. لكن اذا جاءت الايه الثانيه فالايه الثانيه قرينه على ان المراد الجدي للمتكلم ليس الظهور الاول اذا قال الا الذين امنوا فهذا الا الذين امنوا قرينه صارفه للكلام عن ظهوره الأول إلى ظهور جديد إذا قلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر وستثنى يختلف عن ما لو أضفنا إليها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه إلا الذين آمنوا قرينة صارفة للكلام الأول عن معناه السابق إلى معنى جديد إذن السر هنا طب ونحن في المحاورات العرفية لا نفرق بين أن تكون الضميمة متصلة أو تكون الضميمة منفصلة لا فرق العرف يقول كلاهما كلام متصل القرينة المتصله المخصص المتصل والمخصص المنفصل العرف يقول لا فرق عندي بين المخصصين المهم أن الكلام لا ينعقد له ظهور إلا بعد انقطاع المتكلم عن الكلام عرفا والعرف يقول المخصص المنفصل كالمخصص المتصل في صرف ظهور الكلام من المعنى العام إلى المعنى الآخر بعد وجود المخصص هذا ملخص الكلام في المخصص المتصل والمخصص المنفصل إذا هذا الكلام واضح أنتقل إلى مطلب جديد ما أدري أعطكم سؤال استفسار تصرمي على يميني هذا ان تخصيص العام على نحوين الأول أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام يعني أن يأتي المخصص مع الكلام العام في زمان واحد في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم فقولنا فقولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم تصدق على الفقراء إلا الفساق منهم إلى آخرين كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله هذا مخصص متصل لأن إلا الله هذا المخصص إلا الله هذا مخصص متصل لماذا سمي بالمتصل؟ لأنه جاء أو ألقي مع الكلام العام في زمان الواحد فسمي المخصص بالمتصل قال وسمي بالمخصص المتصل فيكون هذا المخصص المتصل قرينة على اراده ما عدا الخاص من العمو قال ويلحق بالمخصص المتصل ما يعرف بالقرينة الحالية القرينة الحالية أيضا الحقوها بالمخصص المتصل مثلا مثلا إذا المولى عنده أعداء يسكنون بجواره عنده أعداء مختلف مع زيت مختلف مع عامة ثم خاطب عبده وقال له أثر أثر جيراني العبد يعرف أن المولى له خصوم زيد عدوله عامر عمر ايضا هذان أيضا هذا من جيرانه خب علم العبد علم العبد بوجود عدوين لزيف أفواً للمولى جيران له هذا العلم قالوا قرينة حالية على أن المتكلم يعني المولى عندما قال أترم جيراني معرفة العبد بوجود عدوين يسكنان بجوار المولى هذا قرينة حالية على ان المراد اكرامهم غير هذين العدوين هذه ليست قرينه حالية معرفه العبد او كلام المولى قرينه حاليه على ان المولى يريد اكرام ما عدا العدوين او لا حال المولى احيانا حاله يتضح من كلامه أنه لا يريد إكرام أعداءه من الجيران قالوا هذا القرينة الحالية تلحق بالمخصص المستصل أيضا ولد المصنف يقول ويلحق به يعني بالمخصص المتصل. بل هي منه مو فقط يلحق بل هي جزء من المخصص المتصل. بل هي منه القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدال على إرادة الخصوص من الجيران يعني غير الأعداء على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان المراد الثاني المخصص المنفصل وهو لا يقترن به مخصصه في نفس الكلام لا لا يأتي العام لوحده، ثم بعد مدة يأتي الخاص في كلام آخر، وقلنا المخصص المنفصل قد يأتي قبل العام، وقد يأتي بعد العام، لا فرق بينهما. بل يرد المخصص المنفصل، بل يرد في كلام آخر، في كلام آخر مستقل. قبله يعني قبل العام. أو بعد الآب لا فرق ويسمى المخصص المنفصل فيكون أيضا هذا المخصص المنفصل قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم كالأول يعني كالمنفصل فإذا لا فرق بين هذين القسمين من ناحية القرينه على مراد المتكلم وهو أن المراد للمتكلم بعد مجيء المخصص المراد من العموم ما عدا المخصص ما عدى الخاص وإنما الفرق بينهما من ناحية ثانية وهو كما قلنا زمان عقاد زمان عقاد الظهور للعام فيما عدا الخاص في المتصل من الأول أما في المنفصل فبعد مجيء خاص المنفصل قال وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى وهي ناحية انعقاد الظهور في العمود مثل زمان الانعقاد ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه من الاول اذا جاء العام قال اخر العلماء ينعقد له ظهور في العموم لكن بعد مجيء الخاص ينكسر هذا الظهور قال غير ان الخاص ظهوره أقوى فيقدم بعد مجيئه فيقدم على العام لماذا يقدم من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو لا من باب تقديم النص على الظاهر. إما نقول ظهور الخاص أقوى من ظهور العام فيقدم عليه أو نقول لا أن الخاص نص في معناه بينما بينما العام ظاهر في معناه إذا تعارض العام إذا تعارض الظاهر مع النص يقدم النص على الظاهر والسر في ذلك في تقديم الخاص على العام أن الكلام مطلقا العام وغير العام لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه يعني من الكلام والانقطاع أرفاً عن الكلام على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه إلحاق الكلام بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه يعني العام عن ظهوره الابتدائي الأول أو الأولي وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعا مراعاه يعني بعدم مجيء قرينه تصرفه عن نفس الظهور الأول فإن انقطع من دون ورود قرينه على خلافه استقر ظهوره الأول إذا أنا قلت لجناب السيد سيدنا أكرم أكرم جميع الإخوة إذا قلت هكذا وسكت فهذا الكلام له ظهور وظهوره هنا في أن المخاطب ينبغي له أن يكرم جميع الأخوة هذا كلام عام فكلام عام ينعقد له ظهور في العمر لكن إذا جئت بقرينه قلت إما في نفس الكلام قلت له سيدنا أكرم الأخوة أكرم الأخوة إلا من لم يلبس البثام العمامه فهذا الكلام له قرينه في ان المراد اكرامه فقط هو المعمم طب استعان لي القرينه في نفس الكلام وقد اقول له كلام اولا اكرم الاخوه ثم بعد مده التفت اليه واقول له سيدنا مقصودي بأكرم الاخوه لا تكرم غير المعمم منهم العرف يقول لا فرق بين ان تاتي بالخاص في نفس سياق الكلام الاول تلقي الخاص مع العام او تلقي الخاص بعد العام لا فرق عندي قال فان انقطع الكلام من دون ورود قرينه على خلافه استقر ظهوره, ظهوره الاول وانعقد الكلام عليه على الظهور لكن وإن لحقته لحق القريمة يعني المخصص الصارفة إذا لحقته قرينه المصنف يقول تبدل ظهوره من الظهور الأول إلى الظهور الثاني بعد القرينه قال وإن لحقته القريمة الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة وانعقد حينئذ على الظهور الثاني وليس الأول ولذا لو كانت القرينة مجمله أو أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم عقاب الظهور الأول ولا يظهر آخر فيعود الكلام برمته مجملة إذا قلت هكذا مثلا اكرم العلماء ثم قلت لا تكرم المعمم خب المعمم أعم من العلماء في بعض البلدان حتى غير العالم يلبس العمامه احيانا خب إذا قلت لا تكرم غير المعمم مقصودي أي معمم المعمم العالم أو المقصود المعمم حتى من العوام كلامي يكون مجمل إذا كان الكلام مجمل فلا ينعقد للكلام ظهوره لا في الأول ولا في الثاني إذا كان الكلام مجمل لا ينعقد للكلام ظهورا هذا من ناحية كلية في كل كلام. المصنف يقول ومقامنا هنا في المخصص المتصل والمنفصل من قبيل المحاورات العرفية أيضا لا ينعقد بالكلام ظهور إذا جاءت القرينة إلا فيما عدا الخاص الآن القرينة متصلة أو منتصلة لا أفضل عندنا قال هذا من ناحية كلية في كل كلام ومقامنا من هذا البار لان المخصص كما قلنا من قبيل القرينه الصارفه فالعام له ظهور ابتدائي او لنقل بدوي في العموم فيكون هذا الظهور مراعى بانقطاع الكلام وانتهاء الكلام فان لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم، لكن وإن لحقته قرينة، قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر حسب دلاله المخصص المختص. سيد عبد العابد، العبارة؟ من باب, من باب تثبيت المطلق أحيانا قالوا التكرار يفيد الشطار قالوا هكذا أحيانا التكرار يملل الشطار وأحيانا لا فيه فائدة لا يخدم فائدة كل في كل كلام وكلامنا هنا في المطلق من هذا القليل من قبيل الكلام في المحاورات العرفية أحياناً وأحيانًا إذا كان الكلام إذا كان المطلب عميق تكراره من الرسانية يعني بعبارة ثانية بعبارة ثالثة لا يثبت المطلب عند الطالب أكثر وهذه المطالب تسمى مطالب جاف عقلية يعني تحتاج أحيانًا إلى البيان بعبارة أخرى ولذا تلاحظ يقول وبعبارة ثانية. وبعبارة أخرى نفس الكلام الأول لكن بعباره ثانيه إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر له لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم بخلاف المخصص بالمنفصل لأن الكلام بحسب الفرد قد انعقد قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرين على التخصيص فإذا قال كلام عام ولم يخصصه من الأول ينعقد للعام ظهور لكن بعد مجيء الخاص يحصل عندنا نوع من التعارض بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص في الخصوص خب إذا صار تعارض ننظر أيهما الأقوى الخاص ظهوره أقوى من ظهور العام فيقدم ظهور الخاص على ظهور العام قال لأن الكلام بحسب الفرد قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقارين على استخدام فيستقل ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يحصل نوع من التداحم، نوع من التعارض يذاحمه المنفصل المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقع تزاحم تعارض بين الظهورين فيقدم يعني ظهور الخاص عليه على ظهور العام فيقدم عليه من باب أنه يعني الخاص قريب عليه كاشف عن المراد جذب المتكلم إن شاء الله نصب الصباح عند الأخ جمال. اطلبون شيء نحن قلنا سابقا ان استعمال العام في العموم استعمال حقيقي او مجازي قلنا استعمال حقيقي صحيح مثلا اذا قلنا اكثر كل العلماء تصدق على كل الفقراء استعمال كل هنا حقيقي او مجازي استعمالها قلنا حقيقي بل هي كل هي بل هي موضوعة لماذا للعموم يعني الواضع وضعها للعموم اذا احفظوا هذه المقدمة لا شك أن استعمال أداة العموم أداة العموم في كل الأفراد لا شك أن استعمالها في العموم استعمال حقيقي إذا قلت أكرم العلماء وعندنا مئة عالم فاستعمال الفلام الفلام الجامع أو الفلام الجنس هنا استعمالها في العموم استعمال هذا حقيقي لا شك فيه لكن التفتوا التفت إلى هذا السؤال إذا ورد عام. جاء اكرم أكرم العلماء ثم خص ثم خص قلنا أكرم العلماء ثم قلنا ولا تكرم الفساق منهم أو قلنا لا أكرم كل العلماء إلا الفساق قلنا هكذا العلماء لنفرضهم مئة لنفرضهم خمسين أقفوا فرق بينهم والفستات منهم خمسة أو عشرة خليل مو مشكلة عندهم شقد يبقى بعد التخصيص أربعون صحيح من الخمسين يبقى أربعون خب سؤال سؤال استعمال العام قلنا في العموم حقيقي واضح لكن بعد التخصيص استعمال العام فيما عدا فيما عدا الخاص ما عدا المخصص يعني استعماله في الباقي بعد التخصيص يعني استعماله في الأربعين هذا استعمال حقيقي أو مجال أعيد السؤال استعمال العام في العموم استعمال حقيقي واضح العلماء أكرم العلماء هذا استعمال حقيقي في كل من صدق من صدق عليه أنه عالم. خذ هذا العام إذا خص إذا جاء خاص بعد ذلك. قال لا تكرم الفساق منهم. إحنا ليس مع العلماء دائما لا خذنا مع الفقراء. تصدق على الفقراء هذا عمل ولا الفلاح استعمال حقيقي أو لا ينطبق على يصدق على كل فقير واضح. خوب. ثم جناب السيد جاء قال لا تتصدق على الفساق من الفقراء ولنفرض عندنا فقراء في هذه البلد عشرة آلاف لا خلوها ألف فقر والفساق منهم كانوا مثلا مية شو لا مية تسعمية هواية مية خلوهم مية شكاً بخام للألف تسعة خب استعمال العام في العموم حقيقي في الألف خب بعد التخصيص رح نستعمله في أقل من العموم يعني مو في الألف جيد خب استعماله استعمال العام في معدل مخصص رح يصير استعمال مو استعمال في العام كله في بعض العام طب استعماله, استعماله استعماله استعمال العام بعد التخصيص في لا في 900 استعمال العام بعد التخصيص فيما عدا الخاص هذا الاستعمال حقيقي كما الاستعمال في الألف أو لا مجازي سؤال ما تقولون في ذلك اتضحت سؤال؟ اتضح السؤال امثل بالبساطه في المنطق راء المجاز والحقيقه استعمال لفظ الباخره في البحر في الماء المالح حقيقه او مجازي حقيقي استعماله في العالم ليش لا لبارا قرب لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له قمنا الاستعمال 3 اقتران اما استعمال حقيقي او استعمال مجازي او استعمال غلق هاي ثلاثة استعمال اللفظ في ما وضع له استعمال حقيقي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مجازي. استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون علاقة استعمال غلا هذا واضح؟ تعالوا هنا استعمال كل أو استعمال أي أداة من أدوات العموم استعمالها في الجميع استعمال واضح لماذا حقيقي؟ لأنه استعمال للنفض في موضع إذا استعملناه في أقل من الجميع ما تقول سيدنا مجازي تقبل هذا الكلام تحفظه العام سيد يقول وطبعا حقه هذا وحقه هذا الكلام يقول ليس غريبا المصنف يقول في الإجابة على هذا السؤال هناك أجيبة أربعة أربعة القول الأول القول الأول استعمال العام بعد التخصيص فيما عدا الخاص قالوا استعماله كاستعماله في العموم فهو استعمال حقيقي مطلقا القول الاول انه حقيقه مطلقه هذا القول الأول القول الثاني انه مجاز مطلقا مطلقه يعني في القول في القول الثالث بينها له القول الثالث مفصل هذا ايضاح لمطلق هنا يعني القول الثالث يقول بالتفصيل بين ماذا يقول بين ان يكون المخصص متصلا وبين ان يكون المخصص منفصل اذا كان المخصص متصل فاستعمال العام فيما عدا الخاص استعمال حقيقي كاستعمال 100000 اذا كان المخصص متصل واستعمال العام اذا كان المخصص منفصل استعمال العام فيما عدا الخاص يكون مجاز واضح التفصيل يقول اذا كان المخصص متصل فهو حقيقة إذا كان المخصص منفصل فهو مجال. قول الثالث. القول الرابع عكس الثالث. عكس الثالث تمام. نعم. فكم قول أصبح عندنا؟ أربعة. أيها المصنف أن عمل من الأربعة. يقول أنا مع الثاني حقيقة مطلقه مع الأول مع الأول. في كلامه مع الثاني في الكتاب المصنف يقول ونحن من القائلين بان استعمال العام فيما عدا الخاص بعد التخصيص استعمال حقيقي مطلقه مطلق يعني شنو سواء كان المخصص متصل او لا فرق عندنا واضح راي المصنف واضح اذا استعمال العام في التسعمية عند المصنف كاستعماله في الألف استعمال العام في التسعين كاستعماله في المئة استعمال حقيقي بلا فرق بين أن يكون المخصص متصل أو يكون المخصص متصل أيها المصنف سؤال عندنا أجبنا عليه يقول السؤال ما هو نقول له السؤال التالي من اين نشا هذا القول من اين القول بانه مجاز يقول منشا هذا القول بانه مجاز منشؤه البحث المنطقي منشؤه البحث المنطقي او البحث البلاغي لا فرق لان هؤلاء القائلين بالمجاز طبقوا هذا المطلب على ما قرأناه في المنطق ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال مجاز فتصوروا المطلب هنا من هذا القبيل والحال انهم فرق كبير بين ما نحن فيه هنا في بحث المخصص المتصل والمنفصل وبين ما قرأناه في المنطق واضح إلى هنا الوقت ادركنا نطبق هذا المقدار حتى ناتي للدفع القادم قال هل استعمال العام في المخصص انجاز ام أن حقيقه قلنا ان المخصص بقسميه قرينه على يعني المتصل المنفصل قرينه على إرادة ما ماعد الخاص من لفظ العام وهذا واضح فيكون المراد من العام لا كل العام بعد التخصيص بعد التخصيص المراد مو كل العام المراد بعض العام وهذا بعد بعد مجيء المخصص المراد بعض العام لا كل العام فيكون المراد من العام إشجاد بعضه تسعين مثلا فيكون المراد بعضه ما يشمله ظاهر العنوان فوقع الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أم على نحو الحقيقة واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة منها من هذه الأقوال أنه مجاز مطلقه استعمال العام بعد التخصيص في الباقي مجاز ومنها أنه حقيقة مطلقة ومنها التفصيل بين المخصص بالمتصل أفواً بين المخصص بالمتصل والمخصص بالمنفصل فان كان التخصيص بالاول يعني المتصل فهو حقيقه دون الثاني يعني دون المنفصل وقيل القول الرابع وقيل بالعكس المصنف يقول والحق عندنا هو القول الثاني اي انه يعني استعمال العام بعد التخصيص في الباقي انه حقيقه مطلقه مطلقا يعني كان المخصص متصلا او كان المخصص